بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت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 فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس He is the word of the Messenger of the Lord. He is the power وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ تَقِيْم وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ